رضي الله عنه موقوفا عليه في أن القلوب أربعة وذكر أقسام القلوب لما ذكر المؤلف رحمه الله حديث حديثة رضي الله عنه أعقبه بأحاديث فيها اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يثبت القلب على القول الثابت وأن يقيمه على الحق والهدى وأن يعيذه من الزيغ والضلال وهي مجتملة على بياني أن قلوب العباد بيد الله يصرفها كيف يشاء ويدبرها كيف يشاء سبحانه وتعالى وأن القلوب سريعة التقلب والتحول والقلب إنما سمي بهذا الاسم لكثرة تقلبه وتحوله ولهذا كان العبد مضطرا ومفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه وأن لا وفي دعاء المؤمنين في القرآن ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يحلف بقوله لا ومقلب القلوب وكذلك بقوله لا والذي نفسي بيده فالعبد أمره إلى الله عز وجل وطوع تدبيره سبحانه وتعالى فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولهذا كان سيد ولد آدم أجمعين وإمام المتقين وأفضل عباد الله يكثر من الدعاء بيا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكان ذلك أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا المعنى عدة أحاديث بدأها بحديث آنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب هذا فيه نداء إلى الله عز وجل متضمن الإقرار بأن القلوب بيد الله وأنه سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء فهذا النداء فيه, فيه هذا الاقرار يا مقلب القلوب وفيه التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بكون قلوب العباد بيده يقلبها سبحانه وتعالى كيف يشاء قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهذا فيه أن ثبات, أن ثبات القلب إنما هو بتثبيت الله فالله عز وجل هو الذي يثبت قلوب من شاء من عباده على الحق والهدى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء قال قالوا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا أي, أي, أي, أي هل تخاف على من كانت هذه حاله قد لقيك وآمن بك وآمن بما جئت به هل تخاف عليه أن يتقلب قلبه قال عليه الصلاة والسلام نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها أي كيف يشاء سبحانه وتعالى فإن شاء أقام القلب على الحق والهدى وإن شاء أزاغه هذا كله بيد الله عز وجل قال إن قلوب العباد إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء يقلبها أي كيف يشاء فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه كما سيأتي في الحديث الآخر الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى وقولوا إن القلوب بين أصبعين فيه إثبات الأصابع لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى ويجب أن يعلم أن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى في القرآن وما يضاف إليه في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من الصفات فهو مختص به جل وعلا يجب أن ينزه فيه تبارك وتعالى عن الشبيه والمثال وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فوجل وعلا له سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار وأصابع كما في هذا الحديث لا كالأصابع ومن شبه شيئا من صفات الله بصفات خلقه فقد كفر بالله العظيم لأن التشبيه كفر بالله ناقل من ملة الإسلام ومن شبه الله بخلقه كفر ولو بصفة واحدة ولو بصفة واحدة من قال إن يد الله كيد كفر بالله ولم ينفعه صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة ولا بر وخرج من ملة الإسلام لأن التشبيه كفر بالله ناقل من ملة الإسلام فالصفات الله سبحانه وتعالى خاصة به لائقة بجلاله وكماله وكما ان التشبيه باطل فان التعطيل ايضا باطل وجحد صفات الله الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا كذلك باطل وضلال والحق قوام بين ذلك وهو ما عليه ائمة السلف وهو اثبات الصفات لله سبحانه وتعالى وعدم تعطيلها إثباتا بلا تمثيل وتنزيه, وتنزيه لله تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقات دون تعطيل لشيء من صفاته سبحانه وتعالى كما قال جل وعز ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فقوله ليس كمثله شيء هذا تنزيه وقول وهو السميع البصير هذا إثبات وخاعدة أهل السنة في هذا الباب تنزيهم بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل وقد دأب المعطلة قديما وحديثا إلى انكار صفات الله سبحانه وتعالى بشبه عقلية واهية وهاء بيت العنكبوت وبموجب تلك الشبهات جحدوا صفات الله فأخذوا يوردون لوازم عقلية بموجبها ينكرون صفات الله يقولون مثلا لو أثبتنا لله كذا لا لازم أن يكون كذا وكذا أهم أعلموا بالله من الله وأهم أعلموا بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الرسول ويجحدون ويقولون فيما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لربه يقولون هذا لا يليق بالله لأنه يلزم منه كيت وكيت من لوازمة تدل على ضعف عقولهم ووهاء أفهامهم وأضرب هنا مثالا يتعلق بحديثنا هذا قال المعطلة في هذا الباب يلزم من أثبات الأصابع لله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا أن تكون أصابع الله مماثة لقلوب العباد ولأجل هذا نفوا الأصابع وجحدوها وعطلوا ما دل عليه الحديث من عظمة الرب وجلاله وكمال اقتداره سبحانه وتعالى مع أن هذا اللازم ليس واردا وليس بلازم بل هو دعوة يدعيها هؤلاء ولا ينزم من قولنا السحاب بين السماء والأرض أن يكون السحاب مماثا للسماء أو مماثا للأرض أو ملاصقا للسماء أو ملاصقا للأرض وهذا يعرف في أمور كثيرة من هذا الباب تطلق البينية ولا ينزم من ذلك الملاصقة والمماثة ونحو ذلك من الادعاة الباطلة التي يدعيها هؤلاء وقاعدة اهل السنة في الباب امرار نصوص الصفات كما جاءت قال نبينا عليه الصلاة والسلام قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن نقول مثل ما قال عليه الصلاة والسلام فقل مثل ما قد, قد قال تنجو وتربح نقول مثل ما قال صلوات الله وسلامه عليه قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء نقول معتقدين ونقر مؤمنين بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فإذا قال قال كيف ذلك يقال كيف مجهول لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك ولم يخبرنا بكيفيته وإثباتنا لصفات ربنا إثبات وجود لا إثبات تكيف فالصفات معلومة وكيفيتها مجهولة والإيمان بها واجب والسؤال عن كيفيتها بدعة ولما سأل رجل مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال كيف استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن بدعة والإيمان به واجب ومثله قل في جميع الصفات مثلا لو قال لك قائل جاء في الحديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كيف ذلك تجيب بما أجاب مالك رحمه الله الصفات معلومة وكيفياتها مجهولة والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة اي عن كيفية صفات الله تبارك وتعالى الشاهد ان هذا الحديث حديث عظيم القدر جليل مكانه دال على عظمة الله تبارك وتعالى وكمال اقتداره وان قلوب العباد جميعها بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء القلوب على كثرتها وتباين اماكنها يقلبها كيف يشاء فهذا قلب يهدي وهذا قلب يزيغ وهذا قلب يثبته وهذا قلب يظله يفعل تبارك وتعالى ما يشاء فالامر بيده سبحانه وتعالى فهذا كله يدل من جهة على عظمة الله تبارك وتعالى وكمال اقتداره ومن جهة ثانية إلى يدل على شدة حاجتنا وافتقارنا بأن نلجأ دوما وأبدا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يثبت قلوبنا وأن لا يزيغها وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها ومبطا كما قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وقد جاء في المسند للإمام أحمد عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال ما آمنوا على أحد قال رضي الله عنه ما آمنوا على أحد بعد الذي سمعتم الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن على أحد يعني لا آمن على أحد يزيق أو يضل بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا انظر إلى قدر عندما يشتد غليانه بالماء كيف يتقلب الماء بداخله وكيف يتقلب الطعام وما وضع بداخل كيف يتقلب تقلبا شديدا يقول نبينا لقلب, لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت قليانا وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال مثل القلب مثل ريشة تقلبها الرياح بفلاة من الأرض وهو في السنة لابن ابي عاصم وصححه الالباني رحمه الله وهذا كله يبين ان قلب الانسان سريع الانحراف سريع التقلب سريع الزيغ سريع الضلال الا ان يثبته الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت ويعصمه من الفتن ويقيه من الضلال اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نسالك باسماءك كلها وصفاتك كلها يا ذا الجلال والاكرام ان تثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نعم. قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابو كعب صاحب الحرير قال حدثنا شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان عندك فقالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قلت يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال يا أم سلمة ليس من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله ما شاء أقام وما شاء أذاغ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين قال شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين ما كان في المصنف ما كان اكثر دعاء رسول الله ما كان اكثر دعاء رسول الله اذا كان عندك اظن اكثر ساقطة في بعض النسخ ما كان اكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان عندك فقالت رضي الله عنها كان اكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قلت يا رسول الله ما اكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقال يا ام سلمة ليس من ادمي الا وقلبه بين اصبعين من اصابع الله ما شاء اقام وما شاء ازغ قول هنا ما شاء أقام وما شاء أزاغ يوبح معنى قولة بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء معنى قولة يقلبها كيف يشاء أي ما شاء أقام وما شاء أزاغ ما شاء أقام أي أقام وجهه على الصراط المستقيم فأقم وجهك للدين حنيفة فما شاء أقام أي أقام وجهه على الصراط المستقيم والجادة السوية المفضية بصاحبها إلى جنات النعيم ولهذا أهل الجنة يحمدون الله على هذه النعمة أولى الدخول يقول الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله يحمدون الله سبحانه وتعالى على منة إقامة الوجه على الصراط المستقيم والثبات على الجاد إلى أن لقوا ربهم جل وعلا وهو عنهم راض قال وما شاء أزاغ أي أزاغ قلبه بأن حرفه وأضل عن سراطه المستقيم قال ما شاء أقام وما شاء أزاغ والحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها فيه شهر ابن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام لكنه توبع رواه الآن جري في الشريعة بسنده عن الحسن عن أمه عن أم سلام بنحوه وأم الحسن اسمها خيرة وهي مقبولة فالحديث بالطريقين حسن ويشهد له الحديث الذي قبله وكذلك حديث عائشة الآتي بعده نعم. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيا عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قلت يا رسول الله إنك لتدعو بهذا الدعاء قال يا عائشه او ما علمت ان قلب ابن ادم بين اصبعي الله اذا شاء ان يقلبه الى هدى قلبه وان شاء ان يقلبه الى ضلاله قلبه ثم اورد رحمه الله تعالى حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وهو بمعنى حديث انس وحديث ام سلمة رضي الله عنهما المتقدمين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قلت يا رسول الله إنك لتدعو بهذا الدعاء أي مع مكانتك العظيمة ومنزلتك العلية إنك لتدعو بهذا الدعاء قال يا عائشة أوما علمتي أن قلب ابن آدم بين أصبعي الله إذا شاء أن يقلبه إلى هدى قلبه وإن شاء أن يقلبه إلى ضلال قلبه وهو ما جاء في حديث أم سلم فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله بل جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الله كقلب واحد قلوب بني آدم على كثرتها كقلب واحد يقلبها سبحانه وتعالى كيف يشاء فما شاء اقامه سبحانه وتعالى اي على الحق والهدى وما شاء ازاغه علي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف الحديث وام محمد مجهولة فالاسناد ضعيف لكن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما له من شواهد نعم قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكى بن عتيبة قال سمعت ابن ابي ليلى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثم ساق هذا الحديث وبمعنى الاحاديث التي قبله وعبد الرحمن وابن أبي ليلة هو عبد الرحمن وهو تابعي فالحديث مرسل لكن الحديث عرفنا ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ذر عن وائل بن مهانة أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه ما رأيت من ناقصات الدين والراي اغلب للرجال ذوي الامر على امرهم من النساء قالوا يا ابا عبد الرحمن وما نقصان دينها قال تركها الصلاة ايام حيضها قالوا فما نقصان عقلها قال لا, لا تجوز شهادة امرأتين الا بشهادة رجل واحد ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه وله حكم الرفع وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا فصح مرفوعا في الصحيحين من حديث أبي سعيد وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما فهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وائل ابن مهانة قال عبد الله ابن مسعود ما رأيت من ناقص الدين والرأي أغلب للرجل ذوي الأمر على أمرهم من النساء وهذا فيه خطورة المرأة على الرجال وعلى ذوي اللب الحازم من الرجال يعني مهما كانت متانة الرجل ومهما كان حزمه فإنه لا يأمن على نفسه من الفتنة بالمرأة ولا سيما إذا عرض نفسه للإفتتان والمرأة بما فيها من ميل للرجل وإذا اتخذها الشيطان غرضا له فتنة الرجل وحرفته وأوقعته في الانحراف ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا النساء على وجه التحذير ما رأيت من ناقص الدين والرأي أغلب للرجل دو الأمر على أمرهم من النساء وهذا قاله عليه الصلاة والسلام تحذيرا للمرأة من فتن الرجال وتحذيرا للرجال من الافتتان بالنساء بأن يقطع كل من الطرفين أسباب الفتنة فالمرأة لا تجعل نفسها غرضا لفتن الرجال بعض النساء عياذا بالله تخرج من بيتها ليس لها غرض إلا أن تفتن الرجال ليس لها غرض ليس لها حاجة ولا ضرورة في الخروج تتعطر تتزين تتجمل تلبس أحذية ذات صوت وليس لها غرض في خروجها إلا أن تفتن الرجال هذا غرضها ويفتتم بها من الرجال من يفتتم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام محذرا هنا وجاء عنه أحاديث كثيرة في, في هذا الباب على وجه التحذير قال إنما كانت فتنة بني اسرائيل في النساء إنما كانت فتنة بني اسرائيل في النساء وحدّر من فتنة النساء في غير ما حديث صلوات الله وسلامه عليه قول ما رأيت من ناقص الدين والرأي مثل قول في الحديث عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ما رأيت من ناقصات عقل ودين ونقصان العقل جاء مفسرا في الحديث ان شهادة المرأتين بشهادة الرجل الواحد وكذلك نقصان الدين جاء مفسرا في الحديث تركها للصلاة ايام حيضتها فهي سبعة ايام ثمانية ايام اقل او اكثر تتوقف عن الصلاة كل شهر وهذا نقص مقارنة بالرجل الذي يصلي الشهر كاملا هذا نقص في العمل عمل الإيمان الذي هو الصلاة نقص يعتبر لكن هذا النقص ليست ملامة عليه ولا محاسبة عليه لأنها مأمورة به لكنه نقص من جهتي عندما يقارن عملها بعمل الرجل هذا أنقص لكن هذا النقص ليست ملامة عليه ولا محاسبة عليه لأنها مأمورة به ومكلفة به قال ما رأيت من ناقصاتي عقلت ودين أذهب لذوي اللب الحازم من كن وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام إني أريتكن أكثر أهل النار قلنا بماذا ما قال بنقص الإيمان ونقص العقل لأن هذا لا تحاسب عليه المرأة قال تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير هذا الذي تحاسب عليه أما النقصان هذا الذي ذكره فلا تلام عليه ولا تحاسب لا تلام عليه ولا تحاسب لأنها مأمورة بذلك أن تتوقف عن الصلاة مدة حيظتها قالوا يا أبا عبد الرحمن وما نقصان دينها قال تركها الصلاة أيام حيظها قالوا فما نقصان عقلها قال لا تجوز سهادة امرأتين إلا بسهادة رجل واحد وهذا المعنى كما أسلفت صح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام والمرأة الجاهلة بدين الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبالي في أن تفتات على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وتعترض عليه وتنتقد كلامه وكم من امرأة سفيهة قد قالت عندما سمعت هذا الحديث لماذا وكيف وهذا كذا وكذا من الكلام الساقط الذي لا قيمة له أما المرأة المؤمنة المصدقة المطمئنة لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه لا ينطق عن الهوى لا تعارض شيئا من حديثه برأيها وتفهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام على بابه وقول ما رأيت من ناقصاته وعقل ودين هذا ليس أمرا تحاسب عليه المرأة ولكن تحاسب على التفريط والتقصير كفران العشير كثرة اللعن تفريط في الواجبات الوقوع في المحرمات تحاسب عليه مثل ما يحاسب الرجل ومن لطيف ما يذكر في هذا المقام أن بعض النساء ذهبنا إلى أحد العلماء معترضات على هذا الحديث سمعنا بهذا الحديث فذهبنا إلى أحد العلماء معترضات على هذا الحديث فجئنا اليه وسألناه عن صحة الحديث قال صحيح فقلنا له كيف هذا كيف يقال ان المرأة ناقصة عقل ودين ونحن الان في زماننا نرى في النساء الطبيبة ونرى في النساء المهندسة ونرى في النساء كيت وكيت من الحادقات الفطنات التي فقنا في هذه الاعمال الرجال كيف يقال هذا فقال لهن ذلك العالم ان النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ان المراه ناقصه عقل ودين ما كان يقصد كن لما قال إن, ان النساء ناقصات عقل ودين ما كان يقصد كن بهذا الكلام فكانهن استرححن لهذا الكلام واعجبن به قال ما كان كان يقصدكن بهذا الكلام كان يقصد نساء الصحابة ونساء المؤمنين أما أنتن لا عقل ولا دين التي تعترض على الرسول عليه الصلاة والسلام ولماذا يقول كذا وهذا لا عقل ولا دين أين العقل وأين الدين في من تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وهذا خطأ أو هذا لا يصح أين عقلها وأين دينها إذا كانت وضعت نفسها في موضع المعترب المنتقد على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام ما كان يقصدكن يقصد نساء الصحابة ويقصد نساء المؤمنين أما أنتن لا عقل ولدين وحق كلامه المرأة التي تبلغ بها الجرأة السافرة إلى أن تعترض على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنتقد كلامه وتعارضه بمثل هذه المعارضة هذه ما عندها لا عقل ولا دين لأنه لو كان عندها عقل ودين لحجزها من أن تعترض على كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم قال حدثنا أبو أسامة عن الحسن بن عياش عن مغيرة أنه قال سئل إبراهيم عن الرجل يقول للرجل أمؤمن أنت قال الجواب فيه بدعة وما يسرني أني شككت ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن مغيره بن مقسم الضبي قال سئل إبراهيم أي النخاعي عن الرجل يقول للرجل أمؤمن أنت الرجل يقول للرجل أمؤمن أنت قال الجواب فيه بدعة السلف رحمه الله تعالى وهذا المعنى سبق أن أشرت إليه أنكروا هذا السؤال الذي أول من بدأه المرجع أمؤمن أنت يأتون إلى الشخص المعروف بالصلاة بالاستقامة بالديانة بالعلم فيقولون أمؤمن أنت وهذا السؤال ما كان يعرف طرحه بين الصحابة يلقى الشخص وأخاه ويقول أمؤمن أنت لكن المرجع أحدث هذا السؤال لغرض في صدورهم وحاجة في نفوسهم على وهي أنهم أرادوا من ذلك التوصل إلى تقرير معتقدهم في الإيمان وهو أن الإيمان هو التصديق وحده لأن كل شخص يعلم من نفسه أنه مصدق بالدين غير مكدب مصدق بالرسول عليه الصلاة والسلام غير مكدب فيقول أمؤمن أنت فإذا قال نعم أنا مؤمن أخرج بذلك الأعمال من مسمى الإيمان وجزم لنفسه بالإيمان الذي هو التصديق أرادوا بذلك التوصل إلى تقرير عقيدتهم الباطلة من حصر الإيمان في التصديق وحده وعلم السلف غرضهم وغايتهم من ذلك فبدعوهم في سؤالهم ولهذا نقل عن غير واحد من ائمة السلف قولهم سؤالك اياي امؤمن انت بدعه سؤالك اياي امؤمن انت بدعه هذا امر محدث لا يعرف عن الصحابة ومن اتبعهم باحسن اول من احدثه المرجئة احدثوا للغرض الذي اشرت اليه ولهذا كان السلف ينكروا هذا السؤال وبعض الآئمة ومنهم الآجري في كتاب الشريعة وبن بطة في كتابه الاب الإبانة عقد بابا خاصا بهذا تبديع السلف من قال أمؤمن أنت تبديع السلف لمن يقول أمؤمن أنت ونقلوا هناك آثار عديدة عن السلف في هذا المعنى فإبراهيم النخائي سئل عن الرجل يقول للرجل أمؤمن أنت قال الجواب بدا الجواب فيه بدعة إشارة إلى أن السؤال المطروح نفسه سؤال محدث لا أصل له ولا يعرف عن الصحابة وعن من اتبعهم بإحسان قال وما يسرني أن شككت أي في إيماني وما يسرني أن شككت في إيماني يعني المؤمن ليس عنده شك في إيمانه والإيمان لا يقبل إلا بالجزم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا أما من كان عنده شيء من الشك في أصل الإيمان حبط عمله وكان من الخاسرين لكن أعمال الإيمان وهل هي متقبلة هذا أمر يشك فيه الإنسان ويخافا لا تكون أعماله مقبولة وقد مر معنا الإشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجه له أنهم إلى ربهم راجعون أي خائفة تقدم ما تقدم من طاعات ويخائفة أن تقبل منها نعم قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا يذني الزاني حين يذني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة وقد مضى من طريق أخرى عند المصنف رحمه الله ومضى هناك الكلام على معناه نعم قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عمار عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال والله إن الرجل ليصبح بصيرا ثم يمسي ما ينظر بشفر ثم أورد رحمه الله تعالى عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال والله إن الرجل ليصبح بصيرا ثم يمسي ما ينظر بشفر والشفر بضم العين وقد تفتح حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشفر الشعر وقال الشيخ الألباني عن هذا الأثر قال اسنادوا هذا الأثر صحيح قوله والله إن الرجل لا ليصبح بصيرا ليصبح بصيرا ثم يمسي ما ينظر بشفر أي أن الشخص قد يصبح في أول النهار على الإيمان وعلى البصيرة وعلى المعرفة بالحق والهدى ثم ينقلب في آخر النهار مثل ما جاء في الحديث الاخر يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا بسبب الفتن التي قد تعرض له وهذا يؤكد المعنى الذي مر تقريره وهو ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وان ما شاء اقامه سبحانه وتعالى وما شاء زاغه قال والله إن الرجل لا ليصبح بصيرا ثم يمسي ما ينظر بشفر نعم قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن يسار قال بلغ عمر رضي الله عنه أن رجلا بالشام يزعم أنه مؤمن قال فكتب عمر أن يلبوه عليه فقدم على عمر فقال أنت الذي تزعم أنك مؤمن فقال هل كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ثلاثة منازل مؤمن وكافر ومنافق والله ما أنا بكافر ولا منافق قال فقال عمر ابسط يدك قال ابن إدريس رضا بما قال قال. اكبس يدك قال ابن ادريس رضا لا عندكم سقط يكمل من المصنف قال فقال عمر ابسط يدك قال ابن ادريس قلت رضا بما قال قال رضا بما قال قال ابن ادريس قلت رضا بما قال قال رضا بما قال اورد المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا الاثر عن سعيد ابن يسار قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا بالشام يزعم انه مؤمن قال فكتب عمر ان اجلبوه علي اي به الي فقدم على عمر فقال انت الذي تزعم انك مؤمن فقال هل كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ثلاثة منازل مؤمن وكافر ومنافق وما أنا بكافر ولا بمنافق فقال عمر أبسط يدك قال ابن أدريس قمت رضا بما قال قال رضا بما قال هذا الأثر لم يثبت من حيث الإسنات لكن التقسيم الذي ذكر في الأثر إذا بني عليه الجزم باعتبار النظر إلى أصل الإيمان فهذا يصح كما مر نقل بعض الآثار عن السلف في هذا المعنى وأيضا أشرت إلى كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير ذلك إذا اعتبر الأصل أصل الإيمان فإذا قيل الناس ثلاث أقسام مؤمنون وكفار يعني مظهرين الكفر ومنافقون مبطنين للكفر يبقى قسم ثالث وهم المؤمنون على درجاتهم سواء منهم من كان ضعيف الايمان او قوي الايمان ليس بكافر ولا بمنافق فالقسمة الثلاثية من حيث هي صحيحة والرجل يكون اراد بذلك اصل الايمان ولما استدعاه عمر على فرض صحة هذا الاثر استدعاه مخافة ان يكون يزكي نفسه بانه مكمل للايمان فلما فهم منه انه قصد هذا المعنى ان الناس تقسام وانه ليس من الكفار ولا من المنافقين بل هو من اهل الايمان لا يقصد انه مكمل الايمان رضي بكلامه وقال ابسط يدك رضا بكلامه أي باعتبار أنه قصد أصل الإيمان هذا إذا صح الأثر يحمل على هذا المعنى إلا أنه لم يصح قال الشيخ الألباني رحمه الله محمد بن اسحاب صاحب السيرة وهو ثقة مدلس وقد عنعنه ففيه عنعنة ابن اسحاب وأيضا فيه انقطاع وأيضا فيه انقطاع فإن سعيد بن يسار الذي يروي عن عمر يقول بلغ عمر وهو مولى ميمونة ام المؤمنين مات سنة 117 وهو ابن ثمانين سنة فتكون ولادته على هذا سنة 37 اي بعد وفاة عمر رضي الله عنه ب23 سنة اي بعد وفاة عمر رضي الله عنه أي بعد وفاة عمر رضي الله عنه حيث توفي سنة 23 نعم حيث توفي سنة 23 للهجرة فتكون على هذا ولادته يعني بعد وفاة عمر بقرابة 15 عشرة سنة أو قريبا من هذا فالأثر فيه انقطاع وفيه عنعنة محمد بن اسحاق فهو غير ثابت وإن ثبت فهو محمول على ما أشرت إليه نعم قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ليس بن سعد عن يزيد عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم وصف عليه الصلاة والسلام الفتن بهذه الصفة كقطع الليل المظلم ويأتي أيضا وصف الفتن بأنها فتن عمياء صماء فإذا كانت الفتنة تأتي الشخص بهذه الصفة عمياء صماء كقطع الليل المظلم فإن الإنسان إذا كان في مثل هذا الوقت الليل المظلم لا تستبين له الأمور وتلتبس عليه الطرق وتشتبه عليه إلا من كان معه نور الإيمان وإلا الليل المظلم دامس الظلام وشديد الظلام ما يستبين الإنسان فيه طريقة إلا إذا اتأد وتأنى ومشى بضياء العلم ونوره أما من يتعجل ويندفع ولا يستبين الجادة ويتسرع فسرعان ما يهلك ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنها ستكون فتن أو إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة فيطلب من الإنسان في مثل هذه الحالة يتأنى ويتبصر ويتروى ويسير في نور من أمره وفي ضياء العلم ونوره وإلا فإنه يزل وكم من أناس وخلق هلكوا في الفتن قال تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمس كافرا يعني في أول الصباح من أهل الإيمان وفي اخر النهار في في المساء من اهل الكفر والطغيان والعياذ بالله ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا اي بسبب ما يرى من الفتن الحديث في اسناده سعد الراوي له عن انس وهو صدوق له افراد لكن له شاهد من حديث ابي هريرة رواه مسلم وله شاهد من حديث ابي موسى يأتي عند، المصنف رحمه الله تعالى نعم. قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمر السيباني قال قال حذيفة رضي الله عنه لا لأعلم أهل دينين أهل ذينك الدينين في النار أهل دين يقولون الإيمان كلام ولا عمل وإن قتل وإن زنى وأهل دين يقولون كان أولونا قراه ذكر كلمة سقطت عني لتأمرنا بخمش صلوات كل يوم وإنما هما صلاتان صلاة العشاء وصلاة الفجر ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن حديثة بن اليمان وهو لم يثبت يحيا بن أبي عمر عن حديثة مرسل يقول حذيث إني لأعلم أهل دينين أهل دينك دين الدينين في النار أهل دين يقولون الإيمان كلام ولا عمل الإيمان كلام ولا عمل وإن قتل وإن زنى أي أن الأعمال ليست داخلة في الإيمان وكذلك المعاصي ليست مؤثرة في الإيمان لا تنقصه ولا تضعفه فالإيمان تام بدون الأعمال الإيمان كلام ولا عمل وهذا قول المرجئة وهذا قول المرجئة واهل دين يقولون كان أولونا أراه ذكر كلمة سقطت علي لتأمرنا بخمس صلوات كل يوم وإنما هو صلاتان صلاة العشاء وصلاة الفجر وعلى كل الاسناد منقطع ولم يثبت وذن المرجئة في اخراجهم العمل من مسمى الايمان فيه نقول كثيرة عن ائمة السلف رحمهم الله وعقيدتهم يدل على بطلانها كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وبمناسبة ما جاء في هذا الاثر قوله في آخره وإنما هو, هو صلاتان أذكر في دولة أجنبية ذكر لي عن جماعة وصفوا أنفسهم بأنهم بعيدين عن التزمت والتشدد هكذا يصفون أنفسهم بعيدين عن التش... التزمت والتشدد ويقولون أن... أنهم مسلمون وأن الإسلام دين يسر لا تزمت فيه ولا تشدد ولهم أعمال مبنية على البعد المزعوم عن التزمت والتشدد ومن ذلكم كما نقل عليه قالوا نحن لا نتزمت فنصلي خمس صلوات في اليوم والليلة بل نصلي في الأسبوع مرتين بل نصلي في الأسبوع مرتين لا نشدد ولا نتزمت بل نصلي في الأسبوع مرتين وهذه المنطقة الطريقة بدأت الآن تظهر بشكل مذري جدا وأصبح كل من أراد أن يتفلت من شيء من أمور الدين ولازمات الدين وواجباته يقول الدين يسر ويرمي من يعارضه فيما لا يعمل به من أمور الدين بالتزمت والتشدد وقد قال عليه الصلاة والسلام أهلك المتنطعون قال أهل العلم المتنطعون المتشددون في غير موضع الشدة أما الذي يتمسك بدينه ويحافظ على شرع الله ويلتزم واجبات الله وأوامر الله وينتهي عما نهى الله تبارك وتعالى عنه فهذا ملتزم بشرع الله مقاد لحكم الله سبحانه وتعالى عامل بسماحة الدين ويسره إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسدد وقاربوا وأبشروا قال سددوا والسداد إصابة السنة لا التفلت وترك العمل بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فلما ذكر عليه الصلاة والسلام أن الدين يسر قال سدد وقاربوا والسداد هو إصابة السنة والمقارب أن يجاهد نفسه إن لم يصب السداد أن يكون قريبا من أما أن يتفلت الإنسان من الشريعة ومن أوامر الدين ويغشى المحرمات ويزعم أن هذا بعدا عن التشدد وأن هذا عملا بتيسير الدين فهذه مغالطة واضحة نعم قال حدثنا أبو خالد للأحمر عن ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان ستون أو سبعون أو أحد العددين أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإهمان ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو متفق عليه خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وهو عند المصنف رحمه الله في مصنفه وفي زيادة بضعة الإمام بضعة وستون أو بضعة وسبعون أو أحد العددين أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان وهذا الحديث حديث عظيم جامع يعرف عند أهل العلم بحديث شعب الإيمان ومن أهل العلم من أفرده بمصنف خاص والإمام البيهقي رحمه الله له كتاب أسماه شعب الإيمان طبع في تسعة مجلدات أو أكثر كلها شرح لهذا الحديث وأيضا جماعة من أهل العلم قبله اعتنوا بهذا الحديث عناية دقيقة وأفردوه بالتصنيف وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام بيان حقيقة الإيمان في هذا الحديث العظيم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبه أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الإيمان منه ما يكون في القلب ومنه ما يكون باللسان ومنه ما يكون على الجوارح فالإيمان قول واعتقاد وعمل والحديث جمع هذا كله وأيضا جمع الحديث التفاوت بين خصال الإيمان وأن خصال الإيمان ليست على درجة واحدة لها أعلى ولها أدنى وأن أعلى خصال الإيمان وأرفعها قول لا إله إلا الله فهي أعلى شعب الإيمان كما أن نهم مباني الإسلام وأدناها أي شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق ومن المعلوم أن إماطة الأذى عن الطريق عمل يقوم به العبد بجوارح بيده يحمل الأذى ويميطه عن الطريق وسمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا العمل إيمانا وعده صلى الله عليه وسلم من جملة أعمال الإيمان فالإيمان قول واعتقاد وعمل وكلما زاد العبد من شعب الإيمان زاد إيمانه وكلما نقص نقص إيمانه وشعب الإيمان من حيث تأثيرها على الإيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم يذهب الإيمان كله هذا ومن ذلك من نطق بالشهادتين وقسم يذهب كمال الإيمان الواجب بذهابه وذلك إذا فعل محرما أو ترك واجبا من واجبات الدين لا يبلغ به حد الكفر بالله وقسم ثالث يذهب بذهابه كمال الإيمان المستحب فأعمال الإيمان على ثلاثة أقسام قسم يذهب الإيمان بذهابه ومن ذلك أيضا ترك الصلاة كما سبق بيان ذلك وقسم يذهب كمال الإيمان الواجب به عندما يفعل كبيرة أو يترك واجبا من واجبات الدين وقسم يذهب كمال الإيمان المستحب لأن الكمال كمالان كمال واجب وكمال مستحب فأعمال الدين تنقسم إلى هذه الأخسام الثلاثة من حيث تأثيرها على الإيمان وهذا مستفاد أيضا من الحديث قال أعلاها وأدناها فليست هي في تأثيرها على الإيمان على مستوى واحد بل لها أعلى ولها أدنى وبينهما خصال منها ما هو قريب إلى الأعلى ومنها ما هو قريب إلى الأدنى قال الإيمان بضاً وستون أو بضاً وسبعون أو أحد العددين أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان والحياء كما سبق مرة معنا خصلة مكانها القلب تبعث المتحلي بها إلى فعل الجميل والبعد عن القبيح وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان وهذا يفيد أن الإيمان تدخل فيه أعمال القلوب ومنها الحياء وتدخل فيه أعمال الجوارح ومنها إماطة الأبى عن الطريق وتدخل فيه أيضا ويدخل فيه أقوال اللسان وأعلى الإيمان قوله لا إله إلا الله نعم. في بعض النسخ عن أبي صلاح وهو خطأ والصواب صالح عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء من الإيمان لفظ الحديث, الحديث في الصحيحين ولفظه عند البخاري مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء ويقول إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك قد أضر بك أي الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياة من الإيمان فالحديث له قصة قول عليه الصلاة والسلام الحياة من الإيمان له قصة وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل يعظ أخاه في الحياة يعاتب في الحياة يقول لا تستحي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دعه لأن الحياة كما أيضا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام خير كله لا يأتي إلا بخير إذا كان الإنسان يستحي هو الولد الصغير يستحي ما ينهى عن الحياة مع في بعض المجالس يقال للصغير لا تستحي ويعاتب في الحياة ولماذا تستحي ويعاتب وربما أيضا قيلت له نفس الكلمة الحياء ضرك ويش استفت يقول من هذا الحياء ونحو ذلك يعاتبون كثيرا الصغار على الحياء مع أن الحياء خير كلهم بينما إذا نشأ الابن الصغير والعاذ بالله لا حياء عنده يؤذي والدي ويؤذي جيرانه ويؤذي بينما إذا نشأ ذا حياء فهو على خير عظيم والحياء خصلة عظيمة من خصال الدين والأنبياء جميعا كانوا يدعون أقوامهم إلى الحياء وفي الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت والعبد إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى ووفقه وهداه لي هذه الخصلة العظيمة الحياء فإن الخير بإذن الله سبحانه وتعالى من مثله يرجى وأيضا لا, لا تخشى منه بائقة لأن الحياء يعجز يحجز ويمنع الإنسان من أن يسيئ إلى الآخرين بل يدفعه إلى الإحسان إلى الآخرين فهو خلق يبعث صاحبه للتحلي بالأخلاق الفاضلة والمعاملات الطيبة والبعد عن السيء من القول أو السيء من الفعل وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في بيان مكانة الحياة وفضله وأنه من الإيمان وأنه لا يأتي إلا بخير ومر معنا الإشارة إلى أن أعظم الحياة الحياة من رب العالمين وقد صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استحيوا من الله حق الحياء قالوا إنا يا رسول الله لنستحي من الله أو قالوا لا نستحي فقال الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلة ومن أراد الآخرة لم تغره الحياة الدنيا أو كما قال صلى الله وهذا فيه أن الحياة يقتضي من صاحب أن يحفظ رأسه وما حواه الرأس من السمع والبصر واللسان وكذلك أن يحفظ البطن وهذا يسمى الحفظ القلب وأيضا حفظ البطن من أن يدخل فيه الحرام ويسمى أيضا حفظ الفرج هذا كله داخل في الحياة بينما إذا كان الإنسان منزوع الحياة لا يبالي لا فيما يكون منه ببصره ولا ما يكون منه بسمعه ولا ما يكون منه بيده ولا أيضا ما يكون منه بجوارح الأخرى بينما الحياءه بإذن الله سبحانه وتعالى يسوقه إلى الخيرات ويحجزه عن الرذائل والمنكرات ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسماء الحسنى وصفاته العليا ان يصلح شأننا اجمعين وان يهدينا اليه سراطا مستقيمة اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ما عنا ولا تعن علينا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 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وابارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا اللهم أسمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين ذكرتم أحسن الله إليكم أن الأعمال بالنسبة للإيمان ثلاث أقسام نعم كأنه بقي قسم ثالث الأعمال بالنسبة من حيث تأثيرها في الإيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم يذهب الإيمان بذهابه وقسم يذهب كما للإيمان الواجب بذهابه وقسم يذهب كما للإيمان المستحب بذهابه نعم ذكرتم الأمثلة وذكرت أيضا الأمثلة نعم. الثالث الثالث مثل إماطة الأذى عن الطريق والثاني ذكرنا من الأمثلة ترك واجب ولا يكون في ترك ولا يكون ذلك الترك كفرا او فعل معصية لا يكون بفعلها مع عاصيا مثل لا يذني الزان حين يزني وهو فهذا يؤثر في كمال الايمان الواجب نعم جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب